الوحدة الرابعة عشرة الحج والعمرة الدرس الحادي والثمانون التراكيب النحوية التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال متى العطلة العطلة في شهر رمضان التدريب متى الزيارة الزيارة في شهر شعبان متى الدراسة الدراسة في شهر رجب متى العمرة؟ العمرة في شهر صفر متى السفر؟ السفر في شهر شوال متى الحج؟ الحج في شهر ذي الحجة متى الاختبار؟ الاختبار في شهر المحرم التدريب الثاني تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال أين خلعت ثوب الإحرام؟ خلعته في الفندق التدريب أين خلعت القميس؟ خلعته في الغرفة أين خلعت الملابس؟ خلعتها في الشقة أين خلعت الثوب خلعته في البيت أين خلعت الأثواب خلعتها في الحمام أين خلعت ملابش الرياضة؟ خلعتها في المدرسة أين خلعت القمصان؟ خلعتها في الفندق التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال كم شوطا طفت طفت سبعة أشواط التدريب كم شوطا سعيت سعيت سبعة أشواط كم ثوباً اشتريت اشتريت عشرة أثواب كم كتاباً قرأت قرأت ستة كتب كم صلاة صليت صليت خمس صلوات كم وجبة أكلت أكلت ثلاث وجبات كم حصة درست درست أربع حصص التدريب الرابع هاتي جملا كما في المثال المثال صليت ركعتين التدريب قرأت كتابين عملت يومين فقدت حقيبتين أكلت سمتتين قضيت ليلتين درست حصتين التدريب الخامس تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال متى وصلت إلى المسجد الحرام؟ وصلت بعد العصر التدريب متى وصلت إلى مكة؟ وصلت بعد المغرب متى وصلت إلى المدينة؟ وصلت بعد الفجر متى وصلت إلى مزدرفة؟ وصلت بعد غروب الشمس متى وصلت إلى عرفة؟ وصلت بعد شروق الشمس متى وصلت الى منا؟ وصلت بعد الظهر متى وصلت الى المسجد النبوي؟ وصلت بعد العشاء التدريب السادس هاتي جملا كما في المثال المثال يطوف في اليوم الثاني عشر التدريب يدرس في اليوم الثالث عشر يعمل في اليوم الرابع عشر يذهب في اليوم الخامس عشر يحضر في اليوم السادس عشر يغادر في اليوم السابع عشر يصل في اليوم الثامن عشر